11. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة 12. فإذا أنزلت فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم قول معروف فإذا عزم الأمر فلن صدق كَانَ لكان خيرا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا لَعَنَهُمُ اللهُ مَنْ غَفَا صَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ قفالها إن الذين ارتدوا على أذبارهم من بعد ما تبيل لَن نَّقُومَ أَمْ لَن نَّقُومَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُونٌ لِّلَّذِينَ كَرِهُوا ما بالضير الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا ترى فتدعو يضربون وجوههم وأدفارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما إِنَّ الَّذِينَ يُنَافِقُونَ